ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء لقب لما كانوا يؤمنوا ما كانوا يؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن 119. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء 119. وكما فعلوه وَمَا وما يفكرون إِلَيْهِ ولتصغى إليه أفتدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 111. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي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 ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمؤمنين فكل من ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته